لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويبيت وهو على كل شيء قدير وأسل وأسلم وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من صلى لله عز وجل وحد وصام وقام واعتمر فصلاه وسلاما عليه الى يوم ان نلقى الله يوم لا يصعب مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اعلموا ايها الاحبه ان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والهى وان ما توعدون نهاك وما انتم بمعجزين ايها الحضور الأماجد الأكارم تكلمنا في لقاء ماض عن اول الخلفاء الراشدين عن أبي بكر الصديق هذا الذي امتلأت كتب الصيرة بالكلام عنه وتوشحت كتب الصيرة بالبياض وهي تتكلم عن الصديق أبي بكر, بكر. فاليوم نذهب سويا بعيدا عن التعديلات الدستوريه وغيرها نذهب لنعيش مع واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تصغي بقلبك وعقلك وأن تبسط يد الرجاء والمحبة لأننا سنتكلم عن رجل ليس ككل الرجال حينما نتكلم عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك ان تخرج من عقلك هذه الاسماء الكرتونيه وهذه الزعامات الزائفه الكاذبه وهذه الشخصيات التي ملات الدنيا ضريبا وأكلت وسرقت اموال الناس فنحن سنتكلم عن شخصية من الأثار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين ملئت بهم كتب السيرة وعند الحديث عنهم عنهم يجب أن تميز الصحيح من الضعيف لأنك ستتكلم عن قوم هم أفضل خلق الله بعد رسل الله لا أقول بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل بعد رسل الله جميعا فأفضل رجل بعد الأنبياء كلهم هو أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم علي ثم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير من قام لله عز وجل هم خير من نفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير من عمر الدنيا بالخير والعصر والمحبه هم خير من حكم الناس هم خير من عصفوا القلوب الى الله عز وجل هم خير من فصدوا للامانسه والشياطين هم خير من قضى على دولتي الفرس والروم هم خير من ادبوا المارقين وادبوا الخارجين ولم يخشوا احدا الا الله ولم يخافوا في الله لوم ثلاثه انهم ادوا ما عليهم وما امرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اعتبروا انفسهم في رساله الى البشريه كلها حينما قال قائلهم ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ولنخرج الناس من جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ذل الدنيا ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخره هم بحف أخذوا بأيدي الناس إلى الخير هم دلوا الناس على الخير هم بحفت ساروا بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين هذا هو الجيل النقي الجيل التقي الذي قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي اياكم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم كل احد اياكم اياكم ان تتخذوهم غرضا بعدي فوالذي بي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا وجبل احد جبل عظيم مثل احد ذهبا لا بلغ مد احدهم او نصيفا يعني ما بلغ كبشه يد احدهم او رزقها لما لانهم جيل تربوا في مدرسه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نحن اليوم مع واحد من هذا الجيل مع امير المؤمنين مع قامع الشياطين مع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على قلبه وعلى لسانه مع واحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر اي اذا راه الشيطان في طريق انخلص الشيطان وسلك طريقا اخر نحن مع رجل بشر بالجنة وهو يمشي على الارض أرض أرض. نحن مع رجل من العوائل لما مات واسند راسه على ركبتي ولده قال لولده يا ولد اذهب الى ام المؤمنين عائشه واستاذنها ان ادفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه اذيبه فأنا اليوم لست بأمير المؤمنين حتى يكون لي الكلمة والأمر والنهر فأذنت له الأم المؤمنين عائشه فدفن بجوار صاحبيه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بجوار أبي بس اظنكم قد عرفتموه انه امير المؤمنين عمر بن ذلكم الرجل المبارك ذلكم الرجل الذي تهتز الدنيا حين سماع سيرته ذلكم الرجل الذي اذا ذكر قال العدل انا انتسب اليه إلى عمر الخطاب ذلكم الرجل الذي ذكر يذكر معه الولاة اللواتي, اللواتي, اللواتي أو الذين كان, كان يحاسبهم عمر. عمر لحظة بلحظة وساعة لحظة بساعة, لحظة بساعة, بساعة, بساعة لم يسمح لأحدهم أن تتضخف ثروته حتى من الحلال لما قابل ابا هريره قال له يا أبا هريرة زادت ثروتك وكبرت فهيا ضع كل ما زاد على متاعك في بيت مال المسلمين مش لسه محاكمات ومحاكمات ومحاكمات لا الموضوع بينتهي عند عمر طورة ضع كل ما زاد على ثروتك في بيت مال المسلمين فقال يا أمير المؤمنين كنت أتاجرو بمالي جمعت هذا المال من الحلال. كنت أتاجر به فقال له قولة مشهورة: ما بعثناكم التجار إنما بعثناكم أولاد. يعني أنت زي تخص الناس اللي تاجر. فهم ما ضرروا في هذا. إذا اشتريت شيئا فسيقول الناس هذا لأمير المؤمنين وإذا أكلت شيئا سيقول الناس هذا أمير المؤمنين وإذا تاجرت فسيقول الناس هذا أمير المؤمنين فتاكل بدينك فأنت والد ولست خليل شوف يقشى على ابي هريرة ان يترك الناس له جزءا من المال وهو يشتري منهم بضائع فما بالك بمن تصله الاشياء الى بيته كنا في الزمن البائد كانت البضائع تصل الى بيوت هؤلاء دون حساب ولا رقيب فاين لهم عمر بن الخطاب اين لهم هذا الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل اين لهم هذا الجبل الاشم الذي ذهب الى الكوفه عندما اشتكى اهل الكوفه حاكمهم وهو من هو سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولون هو قريب من الرئاسه وله قدم بطء في الرئاسه وانه من اقارب المسؤولين بل ذهب اليه عمر قال تعالى يا سعد اجلس يا سعد ثم جمع الناس في دوار مثلا او في مكان عام ماذا تشتكون من سعد قال أحدهم يا أمير المؤمنين إن سعد لا يمشي بالشوي ولا يسير في الرعي ولا يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسل سعد لا يسير في الرعي ما بيتعسس في الرعي ما بشوفش أحوال الناس جاعة في المكتب بتاعه وهي اللي حواليه يوصلونه الأخبار أول بول, بول, بول. يوصلوه الأخبار التي يريد أن يسمعها معها. أما أحوال الناس فلا يصل إليه ما عليه إلا أن يكدس الأموال سطر ثم لا يسمع للربي ما بيسمعش كلام وبعد ذلك ايضا يا امير المؤمنين لا يصلي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعه عمر وقال له ما رايك يا سعد ايه رايك في الكلام اللي انت سمعته من الناس نكسبهم سيبهم في الحيطه هم يع... هم عارفين شيء دول شوية رعاع لا يعلمون شيئا احنا اللي علمناه وبضريبك الحريه لو انت خزنتهم من الاول أول. لم يكن هذا شأنه. شانه ما قال له كل هذا, كل هذا. ولكن قال له اسمع يا سعد تعال اسمع سفر النسل بليه. بليه فقال اما واني لا اشير للسويه فوالله ماهي ماهي ماهي ماهي ماهي ما انصح احدا على احد الا بحق له واني لا أسير بينهم فاني أسير بينهم بالليل والنهار وأراعي هذا وأنظر إلى هذا, هذا أما واني لا اصلي صلاة رسول الله فهل, فهل يعلم لني صلاة رسول الله ازيد في الأولين وأقسل في الأخرين يعني ركعة الأولى طويلة ثم تتفر ركعات هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم عمر أن سعدا قد افترى عليه الصور فقال له انتظم في رعيتك يا سعد قال لا, لا لا يا أمير المؤمنين يعني عايز أقول له فاتد قالوا في حقي كذا وكذا ثم تنحى عن المسؤولين ما جالت نكوش ونحوش جرشان سيد اللي يتكلم يتكلم لا ثم قال سعد اللهم إن كان عبدك هذا اللي كذب عليه قام رياءً وسمعه قام رياءً وسمعه لا يبتغي وجه الله يعني هو التمثل العوض قال أنه ممكن أن يقول بيبتغي وجه الله بهذه الشكل فأطل عمره واذن فقره وعرضه للفتن فاطل عمره واذن فقره, فقرة وعرضه للفتن اللهم اني مغلوب فانتصر انصر انكصر الله عز وجل لسعد بعد حين هذا الرجل كبر جدا حتى سقط حاجباه يعني تعدى المئه ثم افتقر افتقارا شديدا كان لا يجد قوت يوم بل قوس وقت من الاوقات ثم اذا به يتعرض للفتن كان يمشي في الطريق يتغمس للفتيات الصغيرات في شوارع البصر فيقول الرجال له يا رجل اتقل الله عين عليك أنت شيخ هرم أو هرم يعني سقط حاجبات أنت بلغت من الكبر عتيا فيقول رجل مفتون أصابته دعوة عمر أصابته دعوة شهر رجل مفتون اصابته دعوه ساعة, ساعة يعني حق عليه ان يصاب بهذه الدعوه لانه كان كاذبا في دعوات عمر بن الخطاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد من أجداله عاش حياته كحياه الناس او كحياه الشباب في مكه يلهو ويلعب غير انه تميز عنهم بامور منها انه رعى الغنم لابيه القاسي القاسي الجل هذا القاسي ابوه كان يضربه ضربا شديدا كان يتعبه وهو يعمل وإذا اخطا واذا قصر ضربه ضربا شديدا ثم ايضا كان يرعى الابن لخالاته كان شديدا في الحرب وجريئا حتى في جاهليته كيف اسلم ابن الخطاب هل اسلم هكذا كما اسلم الناس لا لا, لا, لا ولكن لإسلامه وخفاه الوقفه الاولى ان الصحابه اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ان هذا المارد. يؤذي المؤمنين والمؤمنات ويقسو على المؤمنين والمؤمنات ولا احد يستطيع ان يقف امامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام باحد العمرين عمر بن شام اللي هو أبو جهل عليه لعنة الله وعمر بن الخطاب فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب قابله خدام بن الأرس فقال له أدشد يا عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له فقال اللهم اعز الاسلام بأحد العمرين وانا ارى ان الدعوة قد اصابت يعني انت المقصود في هذه الدعوه فارتاح فؤاده واطمان قلبه ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الطريق مر على بيت من بيوت المسلمين على أم عبد الله بن حمسمة وجدها تجهز متاعها أريد أن ترحل من مكة فقال لها إلى أين يا أم عبد الله قالت أريد أن أرحل من هنا يا عمر فقد أذيتمون أريد أن أرحل من هنا يا عمر فقد أذيتمون فقال لها الله يا حبث الله يرحمكم فتعجبت المرأة من عمر كيف لا يقول والناس والعزب يقول الله يرحمك فلما وجع إليها زوجها قالت أرأيت ما قال عمر فقال عمر والله لو اسلم حمار من خطاب ما أسلم عمر والله لو اسلم حمار ابن الخطاب ما اسلم عمر لما لانها لانه يعلم ان عمر من الخسات الجزار قبل ان يدخل في دين الله عز وجل فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان سمع كل هذا انه جلب وانه كافر وان الحمار لو اسلم ما اسلم هو هنا علم عمر المتطار بخطورة الأمر الذي هو فيه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه الباب من بالباب قال عمر فارتجف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم قبلها بثلاث يعني الثلاث فقال ما لنا نخاف من عمر افتحوا له الباب فان جاء مؤمنا فبها ونعمه والا فقدته سهل علينا ثم فتح همسه الباب وجذبه نحوه وأخذ وأخذه من عبديه فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه شده شديده ثم احترمه وقال له اما ان لك الاوان يا عمر فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتهي الأمر عند عمر بهذا بل كان في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة في عشرين معه وكان في رفبة النبي صلى الله عليه وسلم يحيط به كإحاطة السوار بالمعصر وكان له نعم الوزير ونعم الامر بالمعروف والنهي عن الملجر إذا رأى شيئا لا يعجله يقول يا رسول الله كذا, كذا. والامثله على ذلك عديده دخل امير المؤمنين اسرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل سمع جلبة وضوضاء والنساء يجرين فقال له يا رسول الله ما بال النساء قال يقصنك يا عمر فقالت امراه إنك قاسم غليظ القلب فقال, فقال يا عبد الله أنفسكنا تهبن مني, مني ولا تهبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فردت المرأة قالت انت قاسم غليظ فقال لهن عمر عسى الله أن يبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من فنزلت الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى أن يبجله خيرا من كل. أي أن يبجله رسول الله أن يبجل الله رسول الله نفاء خيرا من كل. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أنذر إلى البطانه الصالح يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن الْبَرُّ والداج الواحد اول ما الباب بلاجل النساء مش بيقول بقى يا ماما فلانه ولا لا, لا. بلاجل النساء الا يحتجبن فنزل قوله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب اختلف هو وابو بكر في اثرا باب هذه مواقف ايد القران فيها قول عمر انظر ينزل القران من السماء ليؤيد راي امير المؤمنين عمر بن الخطاب في اثرا باب قال عمر, عمر ارا يا رسول الله ان يقتلوا وان تسلم الجراح وتسيل الدماء فقد قتلونا وقد آذون وقال ابو بكر انهم بنو عمومتك واهلك يا رسول الله ارى ان ناخذ منهم الفداء فنزل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب مؤيدا لرأي عمري حتى اذا اذخلتموهم فشد الوثاق فاما من لم بعد واما فداء حتى تضع الحرب او داره نزل القران مؤيدا لراي عمى حدث خلاف بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ما زالت الخمر لم تحرموا بعد فشربوا الخمر حتى سكروا فقام احدهم في خلاف مع حمزه عم رسول الله فضربه بعظم من عظام الحيوانات ففتح ثمه او فتح قدره فاشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزل قوله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والازلم ارجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون قالوا انتهينا يا رب وانتهى شهر الخمر هذه من الاشياء التي وافق فيها الله عز وجل قول امير المؤمنين عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نستخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إذن القرآن ينزل برأي عمر يعدل رأيه يعدل كلام عمر اليست هذه شخصيتك تستحق ان تذكر وأن تدون في كتب التاريخ وأن تفطر بماء الذهب بدلا جابي من هذه الشخصيات التي جابي فرضوها علينا وقالوا هي نجوم المجتمع الليبرالية والديمقراطية والعلمانية وذا من المقضى وذا المفكر الأول وذا المفكر الثالث وذا يعرف للناس مش عارفاه وذا توصل لنظريه كذا أين هؤلاء من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أين هؤلاء من هذا الرجل الذي استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم تخيل النبي يستشهد أبو عمر ليس هذا تقليلا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إعلاء لشان عمر كما أعلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري رواية ثاني صحيحة ثاني الرواية الأولى أن رجلا كان يرعى الغنم رجلا كان يرعى الغنم فجاء ذئب وانتزع ساكا من بين الغنم فجرى خلفه الراعي واستقرسها منه فجلس الذئب على مقعدته وتوجه للراعي وقال له أتمنعني رزقا ساقه الله الي اتمنعني رزقا ساقه الله الي فقال الراعي عجبا ذئب يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اشهد على ذلك ويشهد على ذلك ابو بكر وعمر النبي يعوز شهادته بشهاده ابي بكر وعمر والثانية ان رجلا كان يسحب بحره وهو في صحيح البخاري ايضا فامتطى ظهرها <تصفيق> يعني راكب على ظهر هذه المقرة فاستدارت إليه <تصفيق> وقالك يا هذا ما لهذا خلقنا نحن لم نخلق لكي تركب على ظهرنا إنما خلقنا للحرث يعني للزراعة ونعمل بالحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشهد على ذلك ويشهد على ذلك أبو بكر وعمر أنظر. أنظر. أنظر. انظر هذه الشخصيه العظيمه التي ما زلنا بعد لم نتكلم في حقها شيئا كل هذه مقدمات ولعل الله عز وجل يرزقنا بلقاء انسان نتكلم عن حال عمر في خلافته وفي دولته وكيف فتح الفتوحات وكيف ادخل البلاد في دين الاسلام وكيف قضى على دولتي الفرس والروم كيف قضى على دولتهم فرس والروس الفرس الصابعة المجوس الذين يحتفلون في بلادهم بقاتل عمر بن الخطاب هؤلاء المجوس لديهم حذرة من أمير المؤمنين عمر يندمون اشد الندم ويتغيرون اشد الغيب وهم يتكلمون عن امير المؤمنين عمر لما لانه ازال دولته وقضى على احلامهم واحل محلهم العرب والمسلمين و انشا محلهم دين الاسلام بدلا من دين المجوس هؤلاء عبده النار أيها الأحبة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كهؤلاء وأن يجعلنا كأمثال أبي بكر وعمر إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وكفر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أيها الأحبة إن الكلام على هؤلاء شرف إن الكلام على هؤلاء شرف وأي شرف أن يتكلم الإنسان على قوم طاهرين طيبين أن يتكلم الإنسان على قوم ملأوا الدنيا عدلا ليسوا كهؤلاء الذين ملأوها ظلما وجورا أن يتكلم على قوم ماتوا ولا يملك أحدهم في بيته سوى دراهم معدودة انظر إلى هؤلاء الذين تركوا المليارات واتضح أن عنده المليارات والاموال كانت تجري في ايديهم بلا حساب انظر الى هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى عمر كان يحاسب نفسه ليله بليله يمسك الضرة أي ما يثبه القراج ويقول لنفسه ليلا فعلت كذا وكذا اليوم عليها ضربة فعلت كذا وكذا اليوم عليها ضربة خرج صعب إلى المندل يوم وقال ما أنا إلا رجل من قريش كنت أرعى على قراريه أو كنت أرعى للناس فقالوا له يا أمير المؤمنين لقد حقرت نفسي قال إن نفسي قد اعجبتني فأردت أن ازلها لله عز وجل نعرفت كريته بوضعه وأذكرها بالذي مضى لست أنا الذي يفعل هذا ولست أنا الذي تقدعه نفسه ولست أنا الذي يتمسك بالجديد ويقول حق أن افعل كذا وكذا وكذا لا لم يكن هؤلاء كهكذا أبدا بل جردوا أنفسهم لله جردوا أنفسهم لله وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففازوا في الدارين في الدنيا بجميل الذكر والثناء الحسن وفي الاخره بالجنة والرضوان وبصحبة الحبيب العظيم نبي محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ذلك الجبل الأشم الذي كان يحمل على ظهره أجولة القمح والدقيق ليذهب بها إلى الفقراء والمساكين عندما ينتصف ليل المسلمين انظر إلى هؤلاء الذين حرموا المسلمين من كل أفضل الوايان أعوذ إلى هؤلاء الذين استولوا على خيرات المسلمين وتركوا المسلمين يتسولون وارتفعت معدلات الفقر إلى أفضل مداهب في عهد عمر عمر حدثت مجاعة عند المسلمين، مجاعة من المجاعات. لم يجد الناس الطعام. ماذا فعل عمر؟ هل كان معزولا عن الشعب؟ وهو الحاكم؟ هل كان يأتيه الطعام فقيرا من فرنسا؟ هل كانت الحيوانات في القصور وفي الصروحات عنده تأكل المكسرات التي يراها الناس في الشوارع؟ ولا يحلمون بشرائها عمر بن الخطاب لم يفعل الا هذا بل عاش مع شعبه كما يعيش واكل الزيت والخبز حتى سواد وجهه وظهر غثان في وجهه من هذا الأكل ليشارك المسلمين ماذا فعل عمر جاء بالاغنياء بكل غني بكل رجل يستطيع ان ينفق على غني ووظف على كل غني عشرة من الفقراء دل عليه لابد ان تركلهم وتشربهم وتكسيهم حتى تنتهي هذه الايام اوزه الى عمر, عمر الذي يشعر بالناس ويحب بالناس وهو حاكم المسلمين الذي قال فيما قال لو عثرت بابته في الطريق لسالني الله لما لم تفتح لها الطريق يا عمر عمر يدي في الحر الشديد اللاهف فينزل في اليه رجل من طاقه في بيته فيقول في يا عمر على رجلك يا عمر الى اين يا عمر سيقول له ند بعير من ابل الصدقه يعني فيه جمل هربان وانا اجري خلفه حتى لا يسالني الله عنه يوم القيامه فقال له لقد أضعبت من جاء بعدك يا عمر هذا الذي قال هو عثمان بن عصان وهو الذي جاء بعد أمير المسلمين عمر بن الخطاب أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون في أحسنه اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا استباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا استنابه اللهم قر عيننا بنصر دينك يا رب العالمين اللهم حق فيه أنا شرعة القويم. اللهم حكمنا شرعة القويم. وارزقنا حاكما كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حاكما كعمر بن فضاض. اللهم ارزقنا حاكما كعمر بن فضاض. اللهم ارزقنا حاكما كعمر بن فضاض. اللهم, اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من خير وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من خير وعمل إما توريء ذلك. والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم قوموا لصلاه فيرحمنا واياكم رب العالمين